والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يدعون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ غَزْوَاتِنَا وَزُرِيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْمَلٍ وَدِعْلَنَا لِمُسْتَقِيمِ الْإِمَامَ هُوَ لَهُ وَلَهُمْ أَكْلُهُمْ وَلَهُمْ مَأْزُومُهُمْ وَلَهُمْ مَأْزُومُهُمْ وَلَهُمْ مَأْزُومُهُمْ وَلَهُمْ مَأْزُومُهُمْ وَلَهُمْ آثنت مستقره ومقامات قل ما يعبدون بكم ربي لولا لاولادكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما